وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُلٌّ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَ اللَّهَ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يقرون إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصار حتى تتبع ملتهم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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون